Bismillahirrahmanirrahim l-Rahman l-Rahim. Alhamdulillahi Lâzi azâlâle âbdihîl Kitâb ve قَيِّمًا لّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا الَّذِينَ قَالُوا اَتَخَذَ Allah, وَلَدًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّج۪يمِ Bismillahirrahmanirrahim Ma lahum bihi min ilmin wa la liaba'ihim Kabarat kalimatan tahrucu min afwahihim In yaquluna illa kadhiba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 بِهِم وَزِدْنَاهُمْ هُدًى وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السماوات والأرض لن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 فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا وَإِذِ اَعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللّٰهَ فَأْبُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبِّكُمْ bukum min rahmetihi ve yuhayyilekum min amrikum mir faqa ve tera şemsa iza tala'at tazawaru ve iza ve صار قريضوهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا ve tahsib ve them rukud ve nüqalib them ve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 قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قال ربكم اعلم بما لبثتم فبعثوا احدكم بورقتكم هذه الى المدينه هذه إلى المدينة، فلينظر أيها أزكى طعاماً، فليأتكم، فليأتكم برزق منه، ولا وَلَا ولا يشعرن بكم أحداً. انهم ا إن يظهروا عليكم يرجمكم او يعيدكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا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 فهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة كلبهم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 فَلَا تُمَارِ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إلا أن يشاء الله وذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا وَلَمَبِصُ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثُمِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك فيه حكمه أحداً وَأَتْلُ مَا أُوحِيَ إلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّعٌ دليل كلماته، ولا تجد من دونه ملتحدة.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 وَاَتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرُ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 ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا وَلَوِ قُلْنَا لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَا هُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا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 من كمالا وأعز نفرا صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. r-Rahmani r-Rahim. V'de kalan cennet hu ma an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 في احد ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان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 أو يصبح ماؤها غَوْرًا فلن تستطيع له طلبًا وأُحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَمْ تَكُلَّهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا هُنَٰلِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ سَوَابًا وَخَيْرٌ عُقُوبًا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ دن ya kime in zellnahu min al-samai fahtal tabihi nabaatul-arzi وَكَانَ الله على كل شيء مقتدر المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا veyaumen seyirü cibar ve ter alar barizet ve hashir nam falam تُمُنَ اكَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ اَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا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 تَخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ تهم خلق السماوات والأرض ولا خلق ألفهم وما كنت متخذاً المضلل نعوذ. وَيَوْمَ يَقُولُنَا دُوْ شُرَكَائِيَا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ موبقا. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ وَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا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 منوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا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 İnne ce'alnâ 'alâ kulûbihim akne ten en yefka-hû ve fî بِكُلِّ وَفْرِ الرَّحْمَةِ لَوْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ دُونِهِ مَوْئِلًا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 وَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاءَ وَزَ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نصبا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أن أذكره سَبِيلَهُ فِي البحر عجبا Allah'tan olsun. O günlerde Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطُ بِهِ خُبْرًا قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى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 تا إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. صدق الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا تَا إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ إِسْتَطْعَمَا أَهْلَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأذيل ما لم تستطع عليه صبرا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 وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُ رَبُّهُ خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا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 هُوَ مَنْ يَسْتَخْرِجُ كَنْزَهُ وَمَا رَحْمَتُ مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتَ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لم Qul sattalu alaykom minhu ve atayna hu min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 وقد أحطنا بما لديه خبراً ثم أتبع سبباً حتى إذا بلغ بين الستين وجد من دونهما قوماً لا يكادون يفقهون قولاً قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم ستا قال ما مكني فيه رب بِي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا آتوني زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ إذا جعله نَارًا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي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 بِهِمْ وَلِقَائِهِمْ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَنَّهُم بِمَا كَفَرُوا تَخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا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 بِفَأَن يَعمَلَ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِك بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً